Wasallallahuala ala muhammadin wa alihi at at-tahirin وصل الكلام إلى ما إذا أحرز المكلف دخول الوقت حين شروعه في الصلاة فشرع فيها ثم علم في الأثناء أن الوقت لم يدخل من حين الشروع وإنما دخل في أثناء الصلاة فهنا هل يمكن تصحيح صلاته بالاستصحاب أم لا يمكن؟ ولبيان هذا المطلب نذكر امورا ثلاثه الامر الاول ان المسقط للامر داره يكون مركبان واخرى مقيدان كما في الصلاه مع الوقت حيث يقع الباحث في ان متعلق الامر هل هو صلاه ووقت ام ان متعلق الامر الصلاه المتقيده بالوقت على نحو مقيد والفرق بين المقيد والمركاب يظهر في جريان الاصل في مقام إثبات الوجود مثلا إذا صلى ولا يدري أن صلاته كانت في الوقت أم لم تكن وكان سابقا في الوقت فهل أن استصحاب الوقت إلى حين الصلاة محقق لما هو المأمور به أم لا فهنا يظهر الفرق بين المركب والمقيد فَإِنْ قلنا عَلَيْكُمْ السلام فَإِنْ قُلْنَا ان المامور به مركب من صلاه وَوَقْتٍ فقد تحقق المركب لتحقق احد جزئيه وهو الصلاه بالوجدان وتحقق الجزء الاخر بالتعبون. وأما إذا قلنا بأن المأمور به من قبيل المقيد أي الصلاة المتقيدة بالوقت فإن استصحاب الوقت إلى حين الصلاة لا ينقح لنا ما هو المأمور به بلحاظي أن استصحاب القيد لا يثبت التقييد إلا بالأصل المثبت هذا من جانب الوجود وأما من جانب النافي فهل يفترق المقيد عن المركاب بيان ذلك إذا افترضنا أن المكلف فيما سباق لم يكن في الوقت فالجاري في حقه استصحاب عدم الوقت لا الوقت فحينئذن أفاد سيد الإمام قدس سره في صفحة 174 من كتاب الخلال أنه إنما يتصور الفرق بين المركب والمقيد في مقام إثبات الوجود لا في مقام النافي ففي مقام النافي لا فرق بينهما بيان ذلك أنه إذا كان المكلف سابقا أو إذا لم يكن المكلف سابقا في الوقت ثم صلى ولا يدري أن صلاته وقعت حين الوقت أم قبله وأراد أن ينفي لأنه لا يوجد لديه أصل مثبت وإنما الموجود أصل نافي فقال بأن استصحاب عدم الوقت أي استصحاب عدم دخول الوقت كاف في انتفاء المامور به قلتم بالمقيد او قلتم بالمركب اي سواء قلتم ان المامور به صلاه ووقت فان استصحاب عدم الوقت ينفي هذا المركب او قلتم بان المامور به مقيد وهو صلاه متقيده بوقتين فإن المقيد ينتفي بانتفاء قيده وهو استصحاب عدم دخول الوقت فكما أن المركب ينتفي بانتفاء جزئه كذلك المقيد ينتفي بانتفاء قيده فلا فرق بين أن الدعي أن المامور به مركب أو مقيد في أن استصحابه عدم دخول الوقت ناف له فلا ترد شبهة المثبتية في محل الكلام بل يمكن لنا أن نقول الجاري في المقام استصحاب عدم الصلاة في الوقت صحيح أن أصل الصلاة محرزة بالوجدان لكننا لا نحرز الصلاة المقيدة بالوقت فنستصحب عدم الصلاة في الوقت بدل أن نستصحب عدم دخول الوقت نستصحب عدم الصلاه في الوقت وهو ايضا كاف لنفي ما هو المامور به سواء قلتم بان المامور به مركب ام قلتم بان المامور به جنوب مقيد ولكن ما افاده قدس سره محل تامل فلا فرق بين مقام الاثبات ومقام النفي في شبهه المثبتيه والسر في ذلك انه اذا كان المامور به هو التقيد اي تقيد الصلاه بالوقت فاستصحاب عدم القيد اي عدم دخول الوقت ينفي القيد وانما ينفي التقيد باللازم العقلي, باللازم العقلي فكما ان اثبات القيد لا يثبت تقيد, تقيد إلا باللزوم العقلي فإن نفي القيد أيضا ينفي إنما ينفي التقيد بالملازمه العقليه العقلية فاستصحاب عدم دخول الوقت لا ينفي المأمور به لو كان المأمور به هو المقيد وإنما ينفيه لو كان المأمور به هو المركب كما ان استصحاب عدم المقيد إنما ينفع بناء على التقييد لا بناء على التركيب والوجه في ذلك أنه إن كان المأمور به هو التقييد فنجري الاستصحاب في التقييد نفسه بلا حاجة المقيد. الى القيد فنقول نستصحب عدم تقيد الصلاه بالوقت. بالوقت فينتفي المامور به لو كان المامور به هو المقيد لكن لا ينتفي المامور به لو كان المامور به هو المركب فان نفي التقيد انما ينفي القيد بشنو؟ بالملازمة العقلية فاستصحاب عدم التقيد إنما ينفي وجود القيد بالملازمة العقلية فشبهة المثبتية لا فرق فيها بين طرف الإثبات أو طرف النافي نعم إذا تخلصنا كما تخلصا صاحب الكفاية قدس الروه بأن الواسطة خفية بين القيد والتقييد فإن المرتكز العرفي نتيجة لخفاء الواسطة يرى أن أثر التقييد أثر للقيد فبما أنه يرى أن أثر التقيد أثر للقيد إذن استصحاب القيد ينقح أثر التقيد واستصحاب عدم القيد ينفي أثر التقيد وحينئذ أيضا يرد على السيد أنه أيضا لا فرق بين طرف. إثبات والناس فإما أن يقول بالمثبتية فلا فرق بين طرف الإثبات او الناس وإما أن لا يقول بالمثبتية لخفائل واسطه فليس المقام من الأصل المثبت لا في طرف الإثبات ولا في طرف النش فالتفريق بينهما كما افاد في صفحتي مئة 174 غير تامين حيث قال والظاهر عدم شبهة المثبتية في هذا الفرع ولو كان الموضوع في طرف الحكم بالصحة مركبا أو مقيدا ليش؟ لأن رفع الموضوع المقيد أو المركب برفع بعض أجزائه أو قيوده ففي الحكم بالبطلان لا نحتاج إلى إثبات التقييد حتى يلزم المثبتين هذا هو الأمر الأول من كلامنا الأمر الثاني إذا أحرز المكلف دخول الوقت حين الشروع في الصلاة وفي أثناء الصلاة علم أن الوقت قد دخل وعلم أيضا أنه حينما شرع لم يكن الوقت داخلا لكن لا يدري هل أن إحراز دخول الوقت حين الشروع بقي مستمرا إلى أن دخل الوقت واقعا أم تخلل بينهما العلم بعدم دخول الوقت حين الشروع فقد يقال يا مولانا ومقتدانا بأن الجاري في حقه استصحاب بقاء الإحراز إلى حين الدخول وبذلك يتنقح شرط صحة الصلاة حيث يشترط في صحة الصلاة على ما هو المستفاد من رواية ابن رباح اتصال إحراز الدخول مع دخول الوقت واقعا فإذا شك أن إحراز الدخول بقي إلى أن دخل الوقت واقعا أم لم يبقى فيستصحب بقاء الاحراز إلى حين الدخول واقعا فتصح بذلك شنو صلاته ولكن على المبنى الصحيح وهو مبنى السيد الصادر والسيد الأستاذ قدس سرهما بمعنى ودام ظلهما بمعنى اخر يكون استصحاب بقاء الاحراز الى حين الدخول معارض باستصحاب عدم دخول الوقت الى حين علمه الى حين علمه بان بعض الصلاه وقع قبل الوقت فبقاء الإحراز إلى حين الدخول معارض باستصحاب عدم الدخول إلى أن علم بأن البعض شنوه وقع قبل الوقت فمع تعارض الاستصحابين يتساقطان ونرجع إلى استصحاب آخر هو ذكره وهو استصحاب عدم الاتصال الذي كان ثابتا قبل الشروع في الصلاة فإنه قبل أن يدخل في الصلاة لم يكن هناك اتصال بين احراز الدخول والدخول فإذا لم يكن سابقا اتصال فنحن نستصحب عدم اتصالهما لما بعد الشروع في الصلاة وقد قلنا بأن عدم اتصال الإحراز مع دخول الوقت في الصلاة لأجل عدم الصلاة من العدم قبل تحقق الموضوع, تحقق الموضوع. فتسريته للعدم بعده تحقق الموضوع وهو بعد الدخول في الصلاة من باب استصحاب العدم العدمي والسيد قدس ولا يقول بذلك أي لا يرى جريان استصحاب العدم الازلي فبناء عليه لا يمكن لنا تنقيح صحة الصلاة باستصحاب بقاء الإحراز لمعارضة ولا تنقيح فسادها باستصحاب عدم الاتصال الذي كان ثابتا قبل الصلاة فلا محالة تصل النوبه لقاعدة الاشتغال حيث إن مقتضى يقينه بفعلية الأمر بالصلاة وشكه في امتثاله ثالث هو شنو والاعاده نجي الى الامر الثالث ولكن قد يقال بان المورد من موارد العلم الاجمالي المنجز لا من موارد قاعده الاشتغال والسر في ذلك أن الصلاة التي شرع فيها العبد المسكين المستكين إن كانت صحيحتان يحرم عليه قطعها ويجب إتمامها وإن لم تكن صحيحتان فيجب عليه اعادتها فهناك علم إجمالي إما بحرمة القط أو جبل عادة ومقتضى منجزيه هذا العلم الإجمالي الجمع بين الأمرين بأن يتم ثم يعيد لا أن يستأنف ولكن منجزية هذا العلم الإجمالي تتفرع على أمرين كلاهما محل نظر الأمر الأول هل أن حرمة قطع الصلاة مطلقا تشمل حتى الصلاة المشكوك في صحتها ومشروعيتها أم لا فإذا قلنا بأن حرمه القطع مطلقة أي ما لم يعلم بفساده يحرم قطعه وإن لم يحرز صحته فحينئذ ربما يقال بمنجزيات العلم الإجمالي وأما إذا قلنا يا شيخنا شيخ عزيز بأن حرمة القاطع موضوعها الصلاة المحرزة الصحة ولا إطلاق في دليلها لفرض الشك في الصحه فحيث إنه يشك في صحة هذه الصلاة للشك في أنها وقعت في الوقت أم لا فحرمة القطع لا تشملها لذلك لا يوجد لديه علم إجمالي بأنه إما يحرم قطعها أو يجب إعادته والأمر الثاني أن منجزية العلم الإجمالي في المقام حتى لو بنينا على إطلاق حرمة القطع فرع عدم حلاله بقاعدة الاشتغال في أحد طرفيه فإن قلنا بالآية العراقية ليه المحقق الحاج أغاضياء العراقي بأن المتنجز لا يتنجز فمن الواضح أن وجوب إعادة هذه الصلاة متنجز في رتبة سابقة على العلم الإجمالي بمقتضى. قاعده الاشتغال وبما انه متنجز في رتبه سابقه والمتنجز لا يتنجاز فالعلم الاجمالي اما بحرمه القط او بوجوب الاعاده ليس منجزان لأنه يعتبر يا سيد الرميله في منجزية العلم الإجمالي أن يكون متعلقه صالحا يعني عبدا صالحا للتنجز على كل تقديرين وحيث إن وجوب الإعادة لا يصلح للمنجزيه على كل تقدير لتنجزه في رتبة سابقة بقاعدة الاشتغال فلا يتنجز بالعلم الاجمالي فالعلم الاجمالي منحلون زي هذا تمام الكلام والنقض والابرام في هذه الصوره الثانيه الصوره الثالثه اذا دخل خليكوا ياي يا شيخ علي شبيك من شيخ حسن انت قاعد شنو خلي بعدين بعدين إيه. <تصفيق> إذا دخل في الصلاة محرزا للوقت وأتم الصلاة ثم شك بعد الفراغ منها في أن الوقت دخل أثناء الصلاة أم لم يدخل فهل تجري في حقه قاعدة الفراغ شنو أم لا وقد أفاد السيد الإمام قدس سره في نفس الصفحة صفحة 174 قال لا تجري قاعدة الفراغ سواء علم شوف سواء علم بدخول الوقت في أثناء الصلاة أو شك في ذلك فما دام شاكا في أن هذه الصلاة التي صلاها هل دخل الوقت من أولها إلى آخرها أم لم يكن كذلك فلا يمكن تأمينها بقاعدة الفراغ والوجه في ذلك ما سبق منه من أن موضوع جريان قاعدة الفراغ إحراز الأمر والشك في الامتثال وأما مع الشك في الأمر فلا مجرى لها والشك في دخول الوقت شك في أن الصلاة التي وقعت منه كانت أصلاً مشروعة ومامورا بها أن لم تكن كذلك لعدم دخول الوقت ومع الشك في الأمر شنوه فلا مجراً للقاعدة ثم تعرض لكلام شيخه المحقق الحائري شيخ عبد الكريم لدى كريم حل ضيفا عبده قال إن شيخنا العلماء أعلى الله مق... الآن ما يرضى بالعلماء ما يرضى الحين لازم تعطيه الحج الاسلام والمسلمين ها وإذا بعد شوية عند راس ما يرضى اللبائة الله إذا ما تقول لبائة الله ما يرضى ها وإذا ترجع وإذا ترجع بس خمسين سنة للخلف ما كان هذا كانت العلامة فرش شيء عظيم كبير عظيم كبير علامة الأنصاري علامة الحلي الآن كلمة العلامة شالوا منها الشدة صار شنو علامة فصالوا يستهيدون بها زين لازم تعطيها الألقاب العظيمة بعد ما أدري بعد خمسين سنة آية الله تنزل ما يكفي هذا اللقب يكون فرد لقبها ها هذه ها. ها شنو هذه التسابق وراء الألقاب زين فالسيد الإمام يقول ان شيخنا العلامه أفاد بأن الصلاة التي وقعت منه فلنفترض انها غير مامور بها لا واقعا لا ظاهرا ولكن الشارع تقبلها بأحسن القبول بمقتضى رواية ابن رباح حيث قال إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت شنو فدخل الوقت وأنت في الصلاة أجزأت عنك فمقتضى هذه الرواية أن الشارع الشريف يقرر أن هذه الصلاة وإن لم تكن مأمورا بها إلا أنني قبلتها من ونزلتها منزلة الصلاة المأمور بها وفي هذا كفاية في جريان قاعدة. فراغ فلا نحتاج لإجراء قاعدة الفراغ أن نحرز أن الصلاة الماضية مأمور بها بل يكفي أن نحرز أنها مقبولة لدى الشارع إذن فإذا شككنا في أن الصلاة الماضية وقعت مقبولة أم غير مقبولة لأنه إن دخل الوقت أثناءها فقد وقعت مقبولة وإن لم يدخل الوقت أثناءها لم تقع مقبولة فمقتضى قاعدة الفراغ أنها وقعت مقبولة خلصنا ولا حاجة إلى إحراز الأمر بها قلت هذا ما أفاده شيخنا العلامة في صلاته مو صلاة اللي يصليها صلاة اللي جنوه كتلها وهو حق يعني كلام حق لو علم بدخول الوقت في أثناء الصلاة لو كان يحرج أن الوقت دخل في أثناء الصلاة كلام حق ولا إشكال في أنه مع دخول الوقت في أثناء الصلاة يجري عليها ما يجري على الصلاة المأمور بها من جريان قاعدة التجاوز وقواعد الشاك وغيرهما لكن المفروض في محل كلامنا عدم العلم بدخول الوقت في الأثناء فإذا شك في أن الوقت دخل أم لا فالشك فيه شك في تقبل الشارع لها وبما أن موضوع قاعدة الفراغ الصلاة التي تقبلها الشارع وهو يشك في أنه تقبلها أم لا فالتمسك بدليل قاعدة الفراغ في محل الكلام تمسك بالدليل شبهة المصداقية وبعبارة أخرى يقول إجراء قاعدة الفراغ يتوقف على إحراز تقبل الشارع لها الموقوف هذا الإحراز على إحراز دخول الوقت في الأثناء ولا يعقل إحراز تقبل الشارع لها بنفس القاعدة فإنه مستلزمون داوين. للدور فإن جريانها فرع إحراز تقبل الشارع لها وتقبل الشارع لها فرع جريان القاعدة فلزمه داوين. للدور لا يدور راسك ثبت راسك زين وشرب شاي وبعدين فكر شوف هذا دور لو صورة, صورة الدور والحمد لله لا يعقل لا يعقل ما فكر انه يعقل وما يعقل إذا نصير النزاع على فكر انه يعقل وما يعقل يا الله <laughs> <laughs> <laughs> so that's uh, <no>, yeah. <laughs> it <laughs> <laughs>